برنامج عملي أخير واختم به سوره الرحمن هذه يحفظها اطفالنا ويحفظونها صغارنا ونحفظها واكثرنا يحفظ هذه الصوره انظروا لو نتامل انا ما راح افسر ولا يعني ممكن ما افسر شيء لكننا اريد بس نتدبر الله سبحانه وتعالى ذكر لنا صنتين باختصار شديد اهل ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال بعدها بعد ما ذكر صفاتهم ذكر أن هناك جنتين أقل منها وقال ومن دونهما جنتان تأملوا معي في هذا المشهد وهذه الصورة وهذه المقارنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين الصنفين بين السابقين وبين الله وبين أصحاب اليمين قال ولمن خاف مقام ربه جنتان الأولين قال دوات أثنان اغصان دوات أشجار طيب مش ألوانها يا ربي زكاه عن ذلك الآخرين قال مدهامتان أشجارهم خبارها يميل إلى السواد لكنها أقل من ذوات أفنان انظر الوصف ثم قال عن الأوائل قال فيهما عينان تجريان والجريان أشد من النضخ أما الآخرين فقال فيهما عينان نضختها كلها جنة لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله في صلاة الفردوس الدواس الأعلى لا نبي أي مكان ثم قال الله سبحانه وتعالى فيهما الأولين فيهما من كل فاكهة زوجان الآخرين قال فيهما فاكهه ونخل ورمان كانه يقول لك اختر انت انت انت هاد هاد يعني الله سبحانه يبين لك هؤلاء ماذا لهم هؤلاء ماذا لهم ثم قال متكئين قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق الأولين البطائن من استبرق نسيج من ذهب إذا كان البطائن من استبرق أجل خارج ما هو سكت عنه الآخرين قال لا متكئين على رفرة خضر وعطرين حساب فقال الأوائل قال عنهم لم يطمثن إنسوا قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان الآخرين قال لم يطمثن إنسوا قبلهم ولا جان ثم سميت ما قال كأنهن أنت اختار لنفسك ماذا تريد ثم قال بعد ما ذكر الأولين قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لكن للآخرين ما قال هل جزاء الإحسان مع أن الله سبحانه جازاه لكن أولئك لا وكان سعيهم مشكورا ولذلك السورة التي بعدها سورة الواقعة بيّن لك أصحاب اليوم السابقين قد فل من الأولين وقليل من الأخ والآخرين قال ثلّة من الأولين ثلّة من الآخرين اختر لنفسك ماذا تريد تريد أن تكون من القليل أو تريد أن تكون من الكثير اختر لنفسك ولمن خاف مقام ربه جنّتا فبأي آلاء رَبِّكُمَا مات كذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربك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 سُلْقَ بَلَهُمْ وَلَا جَانَ فَبِأَيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكذِبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَابُوتُ وَالْمَرْدَانِ فَبِأَيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تكذبان هل جزأ الإحتال إلا الإحتال؟ فبأي آل ربك تكذبان؟ ومن دونه ما جنتان؟ فبأي آل ربكما تكذبان؟ مدها قتال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنضاق قتال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل كذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفر في الخضر وعبقر الحسان سببي ايالا ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام